Thank you. لا لا يا لا لا يا ذا الغزال المنتشي عارفك تهامي لا, لا ردوا سلامي لا لا يا طالع سودت حسير ردوا لا, لا عارفك لا لا يا منتجع عارفك تمام هلا لا ردوا سلامي هلا لا يا طالع من سوده عسير ردوا هلا لا لك حضن ضامي يا لا عانق حنين اروي ظما يحيي عظام هلا لا اسمع كلامي لا هلا لا يهمونك كبد واسمع كلامي هلا لا لك حضن ضامي يا لا عانق حنين اروي ظما يحيي هلا لا اسمع كلامي هلا لا لا يا كبد واسمع كلامي هل هل عرفك تهمي هل هل يا ذا الغزاء للمنتجي هل هل هل ردوا سلامي هل هل يا طالع سودة عسير ردوا سلامي هلا لا والقلب دامي يا لا من شوق لك يا شوق قلبي لا خليك امامي لا لا لو جن بس خليك امامي هلا لا والقلب دامي يا من شوق لك يا شوق لا خليك امامي هلا لا Horsak dktatik gut ma filtit